وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في <تصفيق> بسم وأحذرنا من إيمان mawun wa shadida wa الحق لننهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً به وتوحيدا وأشهد أن محمد العقل هو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً مزيدا وبعد أيها المسلمون فإن بره فعن ألس بن بارك رضي الله عن مرمان قال رسول الله صدقه عليه وسلم من سره أي أن يمثله في عمره ويزاد في رزقه فليبرو إليه وليصل رحمه وهو كذلك سبب لتكفير قنوب الرضاعم والخطايا الجسام جاء رجلا من ابن عباس رضي الله عنه فقال ابن عباس إني اغطقت مرأة فأبت أن تنكعني وخطب هاويتي فأحبت أن تنكعني فغلت عليها فقتلتها فهبني من توبة فقال ابن عباس أمك عيلا قال لا قال فأكف الله عز وجل وتقرط إليه ما استفعت فقال عضاء ابن يسالم رحمه الله فذنبت فسألت ابن عباس لما سألت الرجل عن حياته فقال ابن عباس اني لا اعدل عملا اقرب الى الله عز وجل من ذكره والدته وجاء الامر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اذنبت ذنبا عظيما فهدني للتوبه فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم هلّك من أمه؟ قال لا قال فهلّك من خاله؟ قال نعم قال تجرحا وقد كان أبوه غيره رضي الله عنه إذا دخل أرضه بالعقيقة مكان القرب المدينة بذي الخليفة كان إذا دخل أرضه صاحب أعلى صوته السلام عليك ورحمة الله فتقول يا ربني وأنت فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما ضارتني كبيرا ولا تمسوا أن أم أليه غير ترضي الله عنه قبل أن يشرح الله صدرها للإسلام كانت فيه وتشكمه ولكنه لم يكن ليقائل السيئة منها بل دفع بالتي هي أحسن من قيل لا احبني كنت اريدها على الاسلام فتابى فقلت لها فابت واسمعتني في رسول الله الله عليه وسلم ما اقرى فاتيت الله عليه وسلم ثلاثه يوم فقلت الله الله لام ابي ميره فدعا فاديتها وقد اجابتني باب عليها وسمعت ام مريره فريعا ما يغتسى منه فقالت امه الله عليه وسلم فحمل الله فقلت الله الله لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عبدك ابو أبي فريرة رضي الله عنه أحبه من سمع به من اليهود والنصارى فما بال الرافضة لن تحبه فالله يسقنا ونعم الوكيل وهذا محمد كل سيرين كان يقول كنا مرة عند أبي فريرة فقال اللهم اغفر لأبي فريرة وأم أبي فريرة ولكن من استغفر لهما فقال محمد فنحن نستغفر حتى ندخل في دعوة أبي هريرة فالله أغفر لأبي هريرة ولأمه ولمن استغفر لهما وهذا الدعاء يرفع الله عز وجل به للميت في قبره درجات فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ترجع للميت بعد موته فيقول الميت أي ربي أي شيء هذي بماذا رفعت درجاتي هذي فيقال ولدك استغفر فيقال إن ولدك استغفر لك وينتفع الميت كذلك بعد موته بالصدقة عنه علي عباس أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي توفيت ولم توزي اذلت نفسها نفسها فته وبقت فاين شاء ان تصدقت عليها فقال النبي صلى الله عليه وسلم, نعم, عنها ولا يزال الاسلام يوصي بالوالدين حتى حرم كل شيء يغلي ولو كان ذلك من غير نسب الولد مباشره هذا حديث قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من الكبارل أن يشتم الرجل والديه فقالوا وكيف يشتم الرجل والديه قال يشتم الرجل هذا الرجل فيشتم أباه ويشتم أم الرجل فيشتم أمه إن من المر للوالدين كذلك ومن الأدب فيهما ألا ينادي نفل أباه ألا ينادي لفن أباه أو أمه باسمه ما وإنما يقول يا أبي أو يا أبدي أو يا أمي أو يا أمان ونحو ذلك فماذا إبراهيم الخبير عليه الصلاة والسلام مع أبيه المشرك آزم يقول له يا أبدي وتعبر ما, ما لا يسمح ولا يبصر ولا يؤني عنك شيئا يا جاءني من العلم ما لك يأتك فاتبعني اهدك صرافا سويا يا ابت لا تأتي الشيطان ان الشيطان كان للرحمان عصيا فتأمل قول ابراهيم عليه السلام لابيه المشرك يا نبت فقالها ابراهيم وهو صغير فقالها له ابنه اسماعيل وهو شيخ كبير قال سبحانه قال يا منى اني ارى في المنام اني ابحثك فانظر ماذا ترى قال يا ابك فعد ما تمض قال ما إن شاء الله لصاحبي عنك. وكذلك من البر بالوائدين ومن الأدب بهما ألا يمشي أمامه وأن لا يجلس قبله إكراما له وإحسانا ذلك هذا ما أخرجه البخاري في الأدب المفرد عن عروة أن أبا هريم فرضي الله عنه أبصر رجلين أبصر رجلين فقال لأحدهما ما, ما أي هذا الذي تمشي أمامه من هو؟ فقال هذا الرجل إنه أليم فقال أبو لا تسميه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجنس قبله لا تسميه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجنس قبله ولا تجنس قبله, قبله فإذا كنت مثلا في سيارة فالأدوى لكمة يخطيان أن تجعل لأبيك مكاناً أمام السيارة ولكن يحسن المشي أمامه لحاجة عارضة كظلمة أو بوعورة طريق أو العلم ذلك أما الأمر فإن بحكمة والأذب يضغيان أن تكون خلفك أو بجنبك وليس ذاترك الأنثار أيها المسلمون ان بغى الوالدين في تفريق القروبه حتى لو ظن صاحبها انها لا تنفرج روى البخاري الله عليه واله وسلم بينما ثلاثه من بينما ثلاثه نفر يتماشون اخذ دعته عليهم الغان فقال انه لينجيكم من هذه الصخره الا ان تدعوا ربكم عز وجل لصالح اعمالكم فدعى الاول والثاني ثم دعا الثالث فقال اللهم انه كان لي ابوائش الخال كبيران اللهم انه كان لي ابوائش الخال كبيران وكنت لا أضبق قبلهما أهلا ولا مانا وإني مهدت يوما لأضرب شجرا فلم أرجع إليهما حتى نانا فحللت لهما قبل الصفية الصغار وكرهت أن وعي الصفية الصغار قبل وعيدي فقمت عند رؤوسهما وكرهت أن أوقرهما من نومهما والصبية الصغار يبكون ويتوجعون عند قدمين فلم يزل ذلك ندفل وندفهم حتى طلعوا فجر فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجد ففرج لنا فرجة نرى منها السماء ففرج الله عز وجد عنهم حتى رأوا السماء ففرجوا جميعا ونجوا جميعا إن المقصود طاعتهما في طاعة الله سبحانه وتعالى قال عليه السلام إن من طاعت في المعروف أما أن يطاع الواردين في المحصية فهذا ما أنزل الله به من سلطان لأن طاعة الله سبحانه وتعالى أوجد وأكبر من طاعة الواردين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الله Ah, uh, this happened to من ذلك منها قلت يا امك تعلمين والله لو, لو كانت لك 100 نفس لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما ترضين ما ترضين هذا بشيء فانشط فبلي وانشط لا تهرين فنزل وغا ولكن يكون هذا بليل ونقص وحسن ادب كما قال سبحانه ولا تنسوا الفضل بينكم وكما قال سبحانه بيد الفعل هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذي نصره وما يلقاها إن الا ذو حق عظيم Allahumma, gforna na, wa rewaedina, wa li mokinina, jeoma ječoval nisam. Zohanak, Allahumma, bi hodnik, ašhedu, anna ilah, inna et,